تُلْ مَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ مَرآتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّي رضيا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 ان يَكُونُ يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا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 وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقزي عيما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 وممن حملنا مع نوح ومن ذجية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا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 ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك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 ويقول الإنسان أذا ما مت لسوف أخرج حيا، أو يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا.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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثٍ وَرِئِيَةٍ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الظَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُعَدُّونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمْ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 أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال مَا مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا